لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشك الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغان والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائز ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء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 والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك دآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك دآية لقوم يذكرون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 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يدرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم الثقف من فوقهم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 قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم المنائك تظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أب وأب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى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 جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجذي الله المتقين الذين فتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم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 فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَبَالُهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر النات لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قول ذا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون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 فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَحْتَفِظَ اللَّهُ بِهِمْ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ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 و وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ إِنَّهُ إله وَاحِدٌ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَفْتَقُونَ وَمَا بِكُم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَثَّكُمُوا الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ 119. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون 110. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 111. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا الله لا تسألون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات تباهنه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنف ظل وجهه مسودوم وهو كريم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في الطراب ألافاء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الثوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَنَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءًا فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأمعان لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبن خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل وَالْأَعْنَابِ تستخذون منه ثكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبار بيوتا ومن الشجر ومما يعنشون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 ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه من ذا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يسترون, هل يسترون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الثاعة إلا كنمش البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمْمَهَاتِكُم لَا تَعْلَمُون شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْثَمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَو分别 الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنَوْنَ وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الْأَمْعَانِ بُيُوتًا وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الْأَمْعَانِ بُيُوتًا تَتَفَحَّفُنَّهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أسافا ومتاعا إذاهين والله جعل لكم مما خلق ظلانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم ثرابيل تقيكم الحر وترابيل تقيكم بأسكم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 شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذمون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفتدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وَنَذَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ بِيُقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِضُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَبَكَّر وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيبها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا فاتخذون أيمانكم دخلا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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاهِذَةً وَلَكِنْ يُضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئِ مَنْ يَشَاءُ وَلَتُفْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزي الذين خبروا أَجْرَهُم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياته طيبة فلنحيي أنه حياته طيبة ونجزيهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوتكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بذلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مُفْتَرَى، بل أكثرهم لا يَعْلَمُونَ. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُوَةِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَاهُ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرٌ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 وطلب الله متنا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا ياتيها رزقها رَغَدًا من كل مكان فكفرت بنعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُرْسَلُونَ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ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 ثم إن ربك للذين عملوا الصّوم أفي جهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 129. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 120. إنما جعل الثبت على الذين اختلفوا فيه 121. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بما ظل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبة فعاقبوا بمثل ما عوقبت به. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزم عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون